يضلنه ويهدي إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب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 الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الناه بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني يعطفه لينضل عن سبيل الله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 ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من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 فَلْيَمْدُدَ بِسَبَبٍ إلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيَقْطَعُ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذِيبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَظْيِظُ وَكَذَلِكَ أَنزَلَهُ آيَاتٍ بِيَنَاتٍ آيَاتٍ بِيَنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والمجوس والذين أشركوا إن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 هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من النار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجنود ولهم مقامع من حديد كلما إنها من غم من أعيده فيها وذوق عذاب الحريق.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 معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأدنعام فكنوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو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 Amen. خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الرياح في مكان سحيق ذلك وَمَن يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقَوِّ الْقُلُوبَ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ إلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ثُمَّ ثم محلها إلى البيت العتيق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 والصابرين على ما أصابهم والمقيمين الصلاة ومن ما رزقناهم يوفقون والبود نجعل لها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكوا اسم الله عليها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 إن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة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 فهي خاوية على عوشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب؟ فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور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 Kul ya eyühen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 وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى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 إن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية من حتى تأتيهم الساعة بغته أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم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 والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له هو خير رازقين لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لنصرا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 ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكلهم ناسكوه فلا يناسعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة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 وما ليس له به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قُل اَفأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذٰلِكُمْ ۗ أَنَّ اللَّهَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ان الذين تدعون من دون الله لينخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له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 الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا كعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون